وما لكم لا تؤمنون بالله فالرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم الذي ينزل على عبده آيات بجنة ليخرجكن من الظلمات إلى النور وإن الله بكم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراس السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا فكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كليم